وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل مشيت الله الكلام في الأسليب المناسبة للحوار مع المراهقين وفي هذه الليلة إن شاء الله نتناول أن الحوار لابد أن يشير إلى صداقة حقيقية الحوار لابد أن يشير إلى صداقة حقيقية ثم نترك العنوان قليلا ونقول مثلا أنت حينما تحدث لك مشكلة فأنت تذهب إلى صديقك في الكلية أو في المدرسة أو في الشارع أو في البيت وتحكي له هذه المشكلة فليس كذلك في الغالب هذا الذي يحدث فنسال لماذا تذهب إلى صديقك لماذا ذهبت إلى هذا الصديق حد يقول ليه ليه راح لهذا الصديق تفضل نعم عشان يساعده. ليه رحت لهذا الصديق تفضل يثق فيه فعلا يثق فيه يستمع إليه وينصت إليه نعم يفتقد الحوار مع الوالدين يفتقد الحوار مع الوالدين وبالتالي هو يبحث عن صديق فوجد الصديق ده في المدرسة جاره لقى في الجامعة لقى في الشارع لقى في أي مكان فاتخذه صديقا يفش له بسره يتكلم معه بسر لو حصل أي مشكلة يروح له ويتكلم معاه ويطرح عليه المشكلة كاملة وممكن يكون مشكلة يكون فيها أسرار عائلية فيطرحها عليه لبأس لا, لا مانع أنه يطرحها لكن هل هذا التصرف تصرف سليم؟ هنا نقف عند هذا الصديق من هذا الصديق؟ هل هذا الصديق صديق حسن أم صديق سوء؟ هذا الصديق صديق طيب يعني له التباط بدين الله عز وجل وشرع الله عز وجل أم هذا الصديق يعني صديق طالح ليس له في دين الله عز وجل وليس له في شرع الله تبارك وتعالى هذا الصديق صديق سوء قرين سوء أم هو من الأصدقاء الذين تتمنى لقياهم يوم القيامة من هذا الصديق؟ هنا طبعا مشكلة كبيرة عندما يكون هذا الصديق صديق سوء وفي الغالب إن معظم الأصدقاء أصدقاء إن أصدقاء سوء أو أصدقاء ليس لهم خبرة بالحياة وبالتالي سوف يفتيك ويشدك إلى أشياء هو ليس له خبرة بها، ربما تزيد المشكلة، ويعني تضمحل الأمور أو تت... يعني تزداد الأمور تعقيدا، ولذلك نقول ان هذه المشكلة مشكلة حقيقية، إن كون إن الابن لا يجد صديق في البيت يحكي له هذه المشاكل أو يعرض عليه هذه المشكلات التي تقابله هذه المشكلة وهذه مشكلة تنشأ في المنزل بداية لأن الأب ربما يتعامل مع أبنائه بسلطته الأبوية إنه هو, إن هو رب البيت إنه هو الأب وبالتالي طالما هو الأب يبقى هو إيه اللي هو ليه كلمة الوحيدة وهو الذي يسمع له ويطاع وهو صاحب الأمر والنهي وإنه محدش أبدا له رأي ولا له كلام جنب كلام أبوه طيب إيه رأيك؟ هل هذا صواب هل صواب ولا مش صواب طبعا الأب هو كبير وهو صاحب الكلمة المفاديين إيه عدت أن تعمله انقلاب على أسرة الأب هو كبير وهو صاحب البيت وهو, وهو الذي يعني يسعى ويكد ويتعب ويأتي لك بطعام وشراب وملبس وما إلى ذلك فهو الرب الذي يعني يدبر لك أمر بيتك هو ده رب البيت صاحب البيت المسؤول عن البيت كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فهو المسؤول هو المسؤول عن هذه الرعية ولكن هذه الإدارة للبيت إدارة دكتاتورية. لابد أن يسمع الأب لأبنائه وأن يفسح لهم الحوار وأن يكون هناك دفء عاطفي وأسري في الأسرة بين أفراد الأسرة لابد من وجود هذا الدفء بين أفراد الأسرة ما تكون العملية عملية تعليمات وتوجيهات وأوامر وأن الأب فقط يعطي أوامر لأبنائه فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا زي مثلا أنت إيه انت راجل مثلا مثلا نقول ان انت ما بتذاكرش كويس ووالدك حريص عليك وعايزك تذاكر يعمل لك ايه والدك جاي جايلك حاطط لك, لك ترابيزه مثلا كدهوت يحط لك عليها الكتب بتاعتك اول ما تيجي المدرسه يفتح شنطتك ويحط لك الكتب ويقعد قدامك يلا خلص داخل خدت ايه النهارده الجدول وتفضل انت طيب هل هذا حل فما انت ممكن تطلع الكتاب وتفضل تبص في المعلومات والمعلومات مش عايز تدخل راسك لان هذه المعلومات في حواجز انت هتفكر تفكر طب وانا هذاكر ازاي وابويا قاعد لي كده مش كده انت مش بتذاكر اسرار ولا انت مثلا بتقرا في كتب مثلا خليعه دي كتب التربيه والتعليم ما هيش خليعه ولا حاجه ومع ذلك انت شايف ان يعني أبويا ليه يقعد قدامي هو مش مسترجني هو مش, مستق... مش مكبرني هو مش حاسس ان انا ممكن أعتمد على نفسي واتحمل مسؤوليتي وان انا خايف على نفسي وان انا عارف مصلحتي طب ما اناش مذاكر طب ما اناش فاهم وتعمل نفسك مش فاهم وما تفهمش صحيح والعمليه تركب صح انك انت ما تفهمش تفضل تقلب قدامك الصفحات تقلب الصفحات وتخلص المنهج خلاص بس المهم يوم الامتحان يبص لك الكحك جاي في الشهاده قرص قرص قرص ايه ده كله وما ليه المذاكره وايه الدح اللي كنت بتضيعه ده تقول له ده ما كانش مذاكره هل هذا اسلوب يصلح لا لابد أن يكون هناك يعني صورة من صور الصداقة الحقيقية بين الأب وابنه يعني لماذا لا يلجأ الابن حينما تطرع عليه مشكلة إلى والده في البيت ويحكي له المشكلة؟ الموانع، المانع ما الذي يجعل الابن لا يلجأ إلى والده في البيت ويحكي له المشكلة؟ وفي نفس التوقيت يلجأ إلى صديقه وصاحبه ويحكي له جميع المشاكل بالتفصيل ربما يكون الخوف ربما يكون الخوف يعني إيه الخوف ممكن يكون الأب رب ابنائه منذ الطفوله ان الابن يقول اي حاجه يقول له انت غلطان انت بتفهمش انت ما عندكش ذوق انت ما بتعرفش تتكلم انت ما يجيش منك انت ويفضل يحطم فيه اصبح الابن خايف من الحوار وبالتالي خايف يقول لابوه اي موضوع الاب يقول له ايه نفس العبارات ونفس الحوار ده هو ده اللي هيعود مره تانية هقول له ما انت كده دايما تعمل مشاكل انت كده دايما تعمل مصايب أنت كده ما جيش مننا غير كل بلاوي. طب بعد كده ما سمعت الكلمتين دول هكمل أنا اللي حصل لذلك كان حصل جزئية صغيرة مشكلة صغيرة ولسه بحكيها حصل هذا الطفان وهذا الهجوم من الشتائم والاتهام بأنك أنت ضعيف الشخصية وأن أنت منتش راجل وأن أنت عمرك ما هتكبر وأن أنت طول عمرك هتفضل البزازة في بؤك وهذه الألفاظ اللي إحنا هنفضل نستعملها فدوت دافع ان الابن ما يبقاش صديق لوالده. أو ما يحكيش لوالده طب ايه تاني ممكن يكون من الدوافع انا لكم دافع مهم جدا كبير خالص اذا لم يشفى الدوافع التانية كده ليه الابن ما بيحكيش لوالده يعني وليه ما بيتخذه صديق؟ الخجل نعم ممكن فعلا الابن يكون عنده خجل او حياء والحياء خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير الحياء كله خير يعني ما ينفعش ان احنا نقول لواحد خليك كده بجح ما ينفعش غلط الحياء لا يأتي الا بخير هو حيي انا اخليه حيي زي ما هو ولكن افسح له بعض الطريقة اقول له لا في امور ممكن تتكلم فيها بضوابط شرعية نعم عنده خجل عنده حياء والحياء محمود مش معقول انت تقبل ان ابنك يتكلم بألفاظ انت متقبلش انك تسمعها ويقولك ما انا خلاص بل كبرت أقول كل الكلام اللي بيقوله الناس لا لابد يكون في عنده حياء وعنده ضابط وعنده يعني سقف يقف عنده فإذا كانت خجول حياء من... لا خجول وعنده حياء ويستحي أن يتكلم في بعض المشكلات وبعض الألفاظ فإنت لابد انك تراعي هذا الحياء وتقدر هذا الحياء وتدعم هذا الحياء ما تقولوش أنت يا زي البت كده ليه احنا نتكلم نحن رجاله أتكلم لا لا تفعل هذا أنت كده بتكسر حاجز الحياء تجعله بعد ذلك يتجرأ على حرمات الله سبحانه وتعالى ولكن إذا كان الشاب حي، إذا كان المراهق حي، فنحن ندعم هذا الحياة ولكن نرشده إلى أنه لا مانع أن يتكلم بالضوابط الشرعية والألفاظ الشرعي افرد مثلا الشاب المراهق عنده مشكلة ان هو مثلا كثير الاحتلام يصحى الصبح نفسه محتلم كثير الاحتلام عايز يحكي المشكلة لوالده، فهو حي مش قادر يتكلم طب هو إيه المشكلة انه ينضبط بالالفاظ الشرعيه ينضبط بالالفاظ الشرعيه التي وردت في كتاب العز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل والده يعني ماذا يفعل شاب كثير الاحتلام لكنه بيطرح عليه سواء الأب أكيد هيكون واعي وأكيد هيكون فاهم هيبدأ يطرح الحل وهكذا يصل الابن إلى أن والده يصلح أن يكون له صديق في البيت ويصلح أن يسمع منه هذه المشكلات بدون ما يكون هناك ردود قاسية لأنه ممكن الأب يقول له طب وليه وليه ده بيحتلم كتير أكيد بيبص كتير في الشوارع أكيد عينه زيغة أكيد بيفكر في حاجات وحشة أكيد ده قليل الأدب أولا تكون إنت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا طبعا مشان طبعا مشان كذب الولد خليه يكذب ما خلاص قال له أولا تكون إنت قال لا مشان ما قولت له أنت برضو تتهم نفسك قال خلاص مش مشان يبقى كده عود ابنه على الكذب وما ح لم تحل هذه المشكلة وبالتالي نقول أن يجب على الأب أن هو يكون يعني عنده رفق وعنده استيعاب لهذه المشاكل فكثيرا ما كانت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مشكلات تحتاج إلى تدرك في حلها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الحلول بطريقة ممكن انت ترى ان الحل غير مناسب يعني مثلا أنت ممكن تطرح مشكلة على والدك فيقول لك حل أنت تشوف الحل ده مش مناسب تقول له مش عارف اعمل ايه في مشكلة غض البصر النساء بقوا حاجة صعبة اوي في الشوارع طبعا انت راجل منضبط ومتحفز ومش عارف سؤال الفاظ تانية فانت بتقول يعني النساء بقوا حاجة مش محتملة في الشوارع الواحد مش عارف يودي وشه فين يبص يمين ولا يبص شمال ولا يبص في الارض لو بص في الارض هي الكعبن. هنعمل ايه فانت تقول له مشكلة زي دي مثلا كيف تحل هذه المشكلة فالوالد المفترض ان هو يستوعب ويبدأ يطرح الحلول افرد والدك مثلا قال عليك بكثرة الصيام مثلا او المربي في المسجد قال لك عليك بكثرة الصيام انت تقول صيام طب ايش جاب موضوع الصيام ليه موضوع غض البصر انت شايف ان الموضوع بعيد لكن ده حل ولا مش حل ده حل ده حل اولا هذا حل بالارشاد النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وقاية حماية إذا الصوم يحمي الانسان من الوقوع في الشهوات أو الفتن أو ما يقع فيه العبد من فواحش ومنكرات الصيام حافز ومانع للوقوع في هذا النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحد جيش تكيله من جاره جار بيئزيني جار بيئزين النبي عليه الصلاة والسلام قال له اسبر فاتاه مره ثانيه قال له اصبر أتاه مره ثالثه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اصبر كم مره اصبر 3 جيب بعد كده اشتكي جاره فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اطرح متاعك في الطريق اطرح متاعك في الطريق خد بالك بقى من المشكله المشكله جارك بيعمل معك ايه بيئزيك بيئزيك بيزعلك الراديو قوي بيعمل أي حاجة بتضيئك كبة عليك مثلا الكذورات يجيب مية ويحطها عليك أنت بتنشر غسيل هو ينشر غسيل فويك وينزل مية ينفض السجالة مفويك أي أذا من أذى الجيران طيب الحل ده إي رأيكم فيه ده بيقول له جاري قال ارجع اسبر ارجع فاسبر ارجع فاسبر. فاسبر في المرة الأخيرة النبي عليه الصلاة والسلام أرشده لحل عجيب قال له اذهب فاطرح متاعك في الطريق قال له روح طلع متاعك حطه في الطريق يعني تخيل كده ان الحال انك انت تطلع الانتريه تحطه في الشارع وتطلع قلت انهم تحطها في الشارع ولو عندك سفره طلعها حطها في الشارع وتقعد بقى انت في الشارع كده ايه اللي هيحصل الناس هتعدي ايه المجنون ده ايه اللي معادك كده هو؟ جاري اذيني جاري مش مريحني جاري بيعمل فيا وفيا وفيا ويفضل يحكي لهم الناس يقولوا ايه الله يلعنهم. الله يمشيه الله الله ويفضلوا يلعنوه ويسبوه ويقولوا فيه طب ده مرة هيبقى الكلام ده ولا كل رايح وجاي هيحكي نفس الموضوع كل واحد رايح وجاي انت قاعد ليه في الشارع كده وخصله وكان راجل معروف ايه عم فلان ايه اللي معرف في الشارع كده جاري ازين مشغل الراديو على الآخر، مش عارف اصلي مش عارف أنام، مش عارف اقرا قرآن، مش عارف أعمل حاجة، يفضلوا يهدوا على جاره كده؟ ربنا يحرق جهزته ربنا يحكو في أن الراجل دوت تتحرق اجهزته وانه يموت وانه ربنا يعني يفعل به كذا وكذا وكذا طيب إلا حصل بعد مدة يسيرة اتى إليه جاره وقال له ارجع ارجع لا أسيء إليك بشيء يكرهك أو لا أفعل إليك ما يسوءك قاله ارجع ارجع دارك مرة تانية مش ممكن اعمل معك حاجة تدرك او تسوك احنا ان الحل لو احنا نظرنا اليه من اول وهله ايه علاقة الحل ده بالمشكلة لكن المربي صاحب الحكمة وصاحب الخبرة وصاحب التجربة عنده من الحلول ما لا يستطيع عقلك استيعابه ولذلك يقول لك حل انت ممكن ان تقاشمه وتخيله لكن الحل ده وتجيب نتيجة ولا يجيبش نتيجه يجيب نتيجه ولذلك انت اذا كان معك اخ لك في المسجد مربي يعينك على طاعه الله عز وجل ويتابع امرك وحصلت مشكله واعطى لك حل من الحلول هل لابد انك انت تقتنع بان الحل ده حل فعلا ولا ممكن مجرد ان هو قالك اعمل كده بس ممكن تنفذ ها لازم تدقق فيها وازاي ده حل لا ما ينفعش ولا هاخد الكلام بتاعه ونفذه هم؟ نعمل ايه نعمل ايه لازم ندقى الأول ناخد الكلام وننفذه المفروض يصف خبراته ناخد الكلام وننفذه آه. يقنعني طيب ايه تاني نسأل حد داي في الموضوع بس انت اصلا بتصف في المربي ده حكيت له المشكلة بتاعتك قال لك حل الحل ده انت زهلت منه زي كده ده بس انا مش مقتنع ان يجيب نتيجة قال لك هو ده الحل هتنفذه ولا هتفكر انت في حل تاني؟ هتخلين فاهمه لك ماشي هي غريبة مشكلة ومحتاج حل فهو ممكن بخبراته السابقة بيقولك حل من عنده نعم هو في كل حل من الأحوال هننفذ الحل انت استشرت المربي قالك يعمل كيف الاصل انك انت تعمل اللي قالك عليه لانك تثق في خبرتي وفي حكمته وبالتالي ترجو ان شاء الله ان يكون في نتيجه طيب لو كان في امكانيه ان يفهمك الحل ماشي يفهمك طيب لو فهمتش خلاص طيب لو انت ماسالتش كويس برضو هذا الرجل لما اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى اليه قال جاري يؤذيني قال ارجع فاصبر مره ثانيه قال له ارجع فاصبر مره ثالثه قال له ارجع فاصبر في مرة الرابعه والخمسه قال له إيه؟ قال له ارجع فاطرح متاعك في الطريق هل الرجل قال لماذا هل الرجل قال هو ده حل هل الرجل قال هو ده كلام هل الرجل استغرب استنكر مفيش اي صوره من صور الاستنكار ولا الاستغراب ولا مفيش اي حاجه من راح مباشره ونفذ الامر مباشره وطلع متاعه ولا ما في الطريق الحل كان سريع ولا مكنش سريع كان سريع اول واحد معادي ايه اللي معانا كنا في الشارع أم حكاله الموضوع؟ أو بدأ يلعن وبدأ يشتم؟ طبعا الجار سامع الثاني، الثالث، الرابع، وعدين انت تخيل انه واحد حارث الأنتري في الشارع وقاعد عليه كويس؟ ويا سلام بقى لو عنده تسجيل كمان وحطه على الرصيف ولو كان كمان عنده دفاية ولا حاجة وحطها على الرصيف اللي جنبه يعني اخذ الرصيف واخذ الشارع وعامل فيه قولة نوم وصفرة وصالة تخيل الناس هتعمل ايه؟ هتوقف تتفرج اكيد والناس بطبيعتها بتحب التطفل يعني تخيل نفسك انت ايه واقف اثنين ثلاثة اربعه كده خمسة واقفين لو واقفين في شكل طابور هبص ليها ناس جاي عايزه تقف وراكم ايه <تصفيق> الموضوع مش مشكله يكون في حاجه قدام وخصوصا مع الحاله الضنك اللي الناس عايشه فيها فأقول لك خلاص احنا تعودنا ان كل حاجه في الدنيا بقت بالطابور فخلاص الناس النزوة في طابور وده طابور صغير ده يخلص بسرعة مش هتفرق معايا لما خمس الفار ويخلص الطابور مش فرقه تلاقي وقف تطفل الناس عندها حب تطفل فهو لما يجدوا واحد فرش متاعه في الشارع أكيد الناس توقف وتقول له أنت فرش لي مع إن الأرض من حسن الإسلام ما اتركوا ما لا يعنى تمالك أنا أفرش في الأرض أفرش في الشارع أفرش على السطح ما يخص الموضوع لكن حب تطفل الناس لما فرش في الشارع إني معرف في الشارع وكان طبعا الرد منه جاري عامل فيا واذيني و وقعدوا على جاره ويدعوا على جاره الجار ما استحملش رايح وجاي وبعدين سمعته دي بجلاجل سمعته هتبقى ماليه الافاق رجع له على طول يترجع له ارجع ارجع ارجع بيتك يا عم مش هاذيك ابدا وكان الحل حل سريع جدا فبنقولهم ان ممكن انك تطرح مشكلتك على المربي المربي يطلع لك حل هذا الحل ربما لا تقتنع به ربما يكون شكله شكله مش حل لكن طالما أنك تصف في هذا المربي وله خبرة وله تجربة إذا لابد أن أنت يعني تسمع له وتطيع وتنفذ هذا الأمر حتى لا يفوتك الخير بسرعة فنقول ان لابد من وجود الصداقة بين الأب وبين أبنائه حتى لا يلجأ الأبناء إلى الخروج خارج المنزل لأن الابن لما يحكي مشكلته داخل البيت لا شك أنها أفضل عندما يجد الحلول داخل البيت واحيانا مثلا الأب يحاول إن هو يعمل صداقه ولكن بتكون احيانا صداقه مزيفه يعني ايه صداقه مزيفة؟ يعني عايز يعمل انه صاحب ابنه عشان بس يعرف اللي عنده ويعرف الكلمتين اللي في راسه وبعد كده هو هيدي له الطريقه المضبوطه فطبعا الكلام دوت الابن هيفهمه هو الأب فاهم ان ابنه لسه صغير لسه الولد بتاع زمان اللي كان مش فاهم حاجه ويضحك عليه بشوكولاته ومصاصه لا ده كان زمان الواد النهارده كبر وقصب عنده نضج وبعدين بيفتح النت ويدخل على الكمبيوتر وبيقابل اصدقاء هنا وهنا وعنده ثقافه وعنده خبره النهارده الطفل الصغير اللي بيحبوا ده بيحبوا على ج... على إيه؟ على روحة المفاتيح على طول بتاعه الكمبيوتر على طول عند الكيبورد قاعد يلعب ما بالك بقى دوت لما يبقى في اعدادي ولا يبقى في ثانوي عنده ولا ما خبرة خبره وتجربه عنده يعني مش هيعرف الاب اللي هو بيصدقوا صداقه حقيقيه من الصداقه الكاذبه هتقرينا هتقرينا جدا الصداقه الحقيقيه من الصداقه الكاذبه وبالتالي الابن مثلا بيبدا يقول لعلها تكون صداقه حقيقيه طيب ايه مضمون هذه الصداقه ان لما يكون في مشكله اطرحها عليه اطرحها على والدي يبدا يطرح لي مشكله من المشكلات اللي بتقابله ايه رد فعل الاب بقى المفترض ان الاب اللي هو الصديق ده وخد بالك الصداقه دي ما بيجيش ان الاب بيجي يقول لابنه تعال يا ابن حبيبي انت كبرت وخلاص احنا نبقوا اصدقاء بقى سيبنا من موضوع الضرب بتاع زمان دوت والفلكه بتاع زمان ديت والشطيره بتاع زمان دي اقفل الصفحه اللي فاتت دي هنفتح صفحه جديده انا صديقك وانت صديقي احنا اصدقاء اتفقنا وهات ايدك واحنا اصدقاء لا مش كده هي مش اتفاقيه مش عهد بينك وبينه ده لابد يكون سلوك ده تعامل دي, دي لازم يكون لها أثر ان هو يشوف منك هذا الأثر ان يشوف منك فعلا انك بتتعامل مع معاملة الصديق معاملة الصديق أنت تتخيل انك أنت بتحكي مشكلتك لواحد صديقك ممكن يقوم وجاي خطك بكرسي ممكن لا طبعا صديقك دوت لا مش هيضربك أصلي صديقك دوت إما ان هو يكون صديق صالح فيبدأ يرشدك إلى الخير ويقولك لا لا ده غلط لا بلاش تعمل كده لا نعمل كده فيرشدك إلى الصواب أو إن هو يكون صديق سوء ويبدأ يضلك ويضيع عليك الخير يقولك يا عمي انت هتعمل إيه وأبوك إيه وكبر دماغك ووي ووي وي وي ويحكي معاك الألفاظ دي إلى طريق الانحراف ده الصديق لو كان حسن او كان سيء لكن لو كان الأب هو الصديق لو كان الأب هو الصديق وطرحت عليه المشكلة المفترض ان هو كصديق يسمع ولا ما يسمعش يسمع. طبعا انت تخيل واحد صديقك جه قال لك انا بحب واحده بيت ممكن ولا مش ممكن انت كصديق له والله لو كنت صديق كويس تقول له عيب يا راجل كده مش كده ده حرام انت ازاي تعمل كده ذي برضو دي زي اختك يقول لك هي كبيره شويه تقول خلاص زي امك <تصفيق> يعني المهم لازم يجي لها مخرج قوله حرام كده ما ينفعش وابدا ايه ينصحه وانت تفضل تعمل كده في اختك وكين ينفع ينفع وهيفضل يكلمك ده لو كان صديق كويس ولا كان صديق وحش يقول لك وبعدين عملت معاها ايه ويبدا بقى يجر رجلك يقول لك لا يا راجل ده انت لسه تلميذ ويعلمك بقى الاستاذه في الموضوع دوت ازاي تعمل وازاي تخلي وازاي تساوي يقول له انت لسه في سنه اولى لا ده انت فيروضه لا ده انت في كي جي وان وعايز بقى يعلمه ويبدا بقى يفجر معاه يقول له اعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وممكن تجد ورقه تتوزع بطريقه الحل يقول له اذا كان اول لقاء افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا طبعا بص ليه ماسك الورقه وعمال يقرا فيها الخطوه الاولانيه طبق وشيل في جيبه وينفذ ده لو كان طبعا صديق سيء وده موجود منه كتير وممكن الورقه دي تبقى متصوره معمول من عملناها ايه يعني نسخ بحيث ان يعني حبيبة كتير وعدين مش كل شويه الراجل ده يشتغل مفتي كل شوية واحد يجي له يحكي له مشكلته وكتب له الورقة لا ده هو كاتب ورقة ومصورها اي واحد عنده مشكلة يديله الورقه الورقة يقول له خد طريقه العمله ايه ويسيبه ده صديق السوق وده موجود فعلا موجود فعلا وموجود بكثرة مش كده موجود بكثرة طيب لو كان الانسان ده او الاخ ده او الابن دوت او المراهق دوت طرح مشكلته على والده قال له مثلا والله في بيت بتعكسني قال له بقى اي حاجة خفف في الموضوع شويه يعني في بنت بتعاكسني او في بنت معجبه بيا او يعني في اي حاجه في السكه كده بتحصل طيب ابوها يعمل معي ايه برضه الابات هتختلف مش كده في اب يقول له ده انت صايع ده انت ضايع ده انت قليل الادب ده انت منحط ده انت ده انت ده انت طبعا الابن هم جاي يقفل مش هقوله اللي حصل بعد كده هم جاي يقفل على حوار على طول طب الكلام السليم اللي يحصل ايه ايه الكلام السليم طيب احنا قلنا الاب دوت سخن قوي وتنرفز واتعصب عليه وقام جاي زي ما بيقولوا ايه خبط اللمبات وكسر الدنيا وضلمها من اول حوار ضلمها فطبعا الابن مش هيكمل خلاص طب ايه الحوار الامثل علشان تنشا فعلا الصداقه ويبقى في حل للمشكله ديت فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما في <تصفيق> تمام ايه, حاجة. مم. إيه حاجة ممتاز جدا ايه تمام كويس جدا ايه ما, ما أنا نوصل على أطول. كلام جميل جدا يبقى لما هيطرح عليه المشكله ديت المفترض المفترض الاب فاهم ان الابن دوت في مرحله نضج ونمو ولازم يبقى إن ان الدنيا مش كل الناس اللي فيها حلوين ولا كويسين فيها الطيب وفيها الخبيث فيها اللي يعني الجيد وفيها الرضيع وان ابنه ممكن يحتك باي نوعيه من نوعيات ديت وان اللي حصل دوت ممكن فعلا يحصل لاي إنسان طيب هيعمل ايه المفترض ان هو ينصت اليه مش معنى ان هو بينصت ليه ان هو راضي عن العلاقه ديت وانه خلاص بيؤيدها واخلاص اخرها يجوزها له لا مش هيحصل لكن هو هيسمع هيسمع بانصات وانصاف ويفضل يسمع منه المشكله كامله وام وبعدين مم خير ماشي ان شاء الله تمام امم امم ويفضل يهنهم شويه ويزن شويه ما يزنجرش ويفضل ماشي معاه ماشي معاه ماشي معاه في الحوار وفي الاخر يقول له طيب انت ايه رايك بقى ده, ده أسلوب تدريجي يقول له طب وانت ايه رأيك؟ الابن هنا هيبقى له ثلاث احتمالات ايه رأيك؟ ممكن واحد يقول ايه؟ هم ثلاث احتمالات احنا نسمع عشر اتنشر احتمال ونخلون ثلاثة يقول له ايه رأيك؟ الاب بيقول للابن بعد ما سمع الموضوع وعرف ان فيه علاقة بدأت مع الابن ومع بنت بنت الجيران بنت الشارع بنت في المدرسة بنت في الكلية المهم أي واحدة من الشارع وخلاص طيب هيعمل إيه؟ فضل إحنا الآن تلاتي الابن الاب بيقول بيقولي الإبن أنت بأنت هيقول له. أنا مش على نفسي. له مش راضي عن موضوع له مش راضي إيه؟ مش عارف, مش عارف أعمل إيه. أنا عايز رأي حضرتك كويس جدا فضل. يخطبها له كده على طول مش شارع يخطبها له ولا أنت لسه ممكن يكون يعني في قولة سنوي ولا حاجة يخطبها له والله لو كان عنده يعني فلوس و... وعنده شقة ويقدر يجوزه له يشوفها والله يزاد دين ولا يزاد دين بس هو واحد يعني شاف واحدة في الشارع دي تنفع دي المفترض فضفت بذات الدين تربت يدك لكن انت بتنظر إلى امراه دينه مش امراه تاخدها من الطريق عشان هي عكستك مثلا ولا عشان هي دمها خفيف بالنسبه لك لا دي ما تبقاش مناسبه ابدا للزواج دي عكس كام واحد قبليك ومشت مع كام واحد قبليك وعملت الحوارات ديت مع كام واحد قبليك كتير جدا مش كده كتير جدا ويعني ده النهارده الشباب والبنات بيبقوا بيفتخروا ان الشاب يعني يعرف عشرة 12 بنت والبنت تعرف 12 13 شاب وكل ما كثروا الشباب اللي هي تعرفهم ده كان دليل على انها ماهره وانها كويسه وانها, وإنها تعطي كعب للرجال هذا سوء اخلاق ده موجود في المجتمع لكن تخيل بقى ان احنا طرحت علينا مشكله زي دي راجل محترم وملكش في هذه المسائل كلها وابتليت بمثل هذه الأمور أي امر واحنا بتاخد معاك درس مثلا وان كان الاختلاط ممنوع وحرام ما ينفعش وافرض اتورطت انت واخدت درس مع واحدة حصل اي حاجة وانت جيت حكيت لولدك المشكلة ان انت متعلق شوية مشغول شوية في حاجة في راسك في الموضوع دوت طيب قاعد يسمع منك يسمع منك يسمع منك وفي الاخر يقول طب انت ايه رأيك انت ايه رأيك ان رايك بقى يكون ايه عايزين نسمع رأي حد يكون ايه عنده فكرة يعني رأيك ايه قول رأيك كده عندهش فكرة ايه ده دي الاخوة طيبين كلهم <تصفيق> ها؟ آه يقول أنا معجب بيها وإيه مشكلة إن انا أحبه وعيش ايامي مش ممكن يقول كده ممكن يقول أنا حاسه يا والدي والله أنا من حق أن أنا يعني أنا كبرت بقى ومن حقي برضو أتعرف على دول الجنس الآخر لازم أعرفه ودول أنا لازم يعني أتعرف عليهم شوية وأنا شاف مش حرام يعني ده رؤيته هو ده رؤية الإبن ماشي ده دي رؤية ايه تاني ممكن؟ اه يعني يقول له انا والله أنا مش عارف مش ممكن يقول له أنا مش عارف يعني يقول له انت رايك ايه يقول له انا مش عارف يعني انا حاسس ان انا لسه صغير وين الموضوع دوت مش صح بس انا مش عارف يعني هنا معترف بخطأ مش معترف بخطئه معترف بخطئه بس هو مش عارف حل ما حل متردد متردد في الحل مش عارف طيب بيبقى ايه واحد بيقول لك وليه لا وانا من حقي والثاني بيقول مش عارف طيب والتالت لسه واحد ها انا بقول التالت هيقول ايه تفضل ها ما خلاص ما اللي هيكمل ده الاولاني تفضل ده اللي بيتكلم ده الاب ولا الابن ماشي تفضل اه الابن شايف مثلا يقول له انا حاسس ان الموضوع ده هو غلط وانا عايز اقفله وطيب ايه الحل اقفله ازاي يبقى ده اسلوب ثالث ان هو إيه؟ إن هو اعترف بخطره قالك لك الاسلوب قالك ده غلط ما ينفعش بس انا مش عارف اقفل العلاقه دي ازاي مش عارف انهي العلاقه دي ازاي يبقى هو طالب ارشاد والده او طالب ارشاد المربي والتالي مربي لابد ان هو يقوم بالدور يبقى كده اهو لما هتطرح بعد ما اسمع انا الحوار كله والمناقشه كلها هبدا اسئله اقول له طب انت رأيك رايك ايه وخد بالك ده نموذج يعني ما هو مش لازم كل مشاكل الحل بهذه الطريقه ولكن ده نموذج انا اسئله انت ايه رايك فقلنا ان ممكن واحد يقول انا من حقي واحد يقول والله انا مش عارف مش عارف ده حلال ولا حرام صح غلط انا مش عارف واحد يقول لك لا ده غلط ده حرام فعلا. بس أنا مش عارف اتوردت ازاي ومش عارف اطلع ازاي عايز الحل يبقى كلهوة الابن له رأي ولا مش رأي وكده الحوار دوت التدريج ده ده حوار صداقة حقيقية ولا حوار كاذب ده حوار صداقة حقيقية لما تخيل محور زهيرة مثلا يحصل بين الأب وبين ابنه انت متخيل شبه شكله ايه ده ناتج عن دفء اسري ناتج عن ترابط ناتج عن ثقة ناتج ان الأب فاهم المرحلة التي يمر بها الابناء فاهم ان الابناء دول بيمروا بمراحل بيتغيروا مش هيفضل طول عمر الطفل الصغير لا ده مشاعره هتتغير وانفعالاته هتتغير وفي نمو عنده وجداني هيبدا يحبه ويبدا يكره يبدا يفكر يبدأ يعيش يعني احلام اليقظه الاب لما يكون واعي وفاهم الحاجات دي يبقى هيجي اذنه الابن ويبدا يسمع ايه المشكله كذا كذا ما يهاجموش ما ليه مش عشان هو مقر ولا راضي لكن مش هيهجمه عشان يسمع بيت الحوار وعشان يصل الى حوار او يصل الى حل ناجح لان احنا لو قطعنا الحوار ازاي هنحل المشكلة خلاص مش هتحل انا ما بيت الحوار ولكن عندما انصت واسمع هذا سوف يمكنني من احل المشكلة حل جذري اذا هذه الصور اللي ممكن الممكنها تمر بالمراهق سر المراهق سر المراهق اذا كنت انت مربي في المسجد او انت الاب وعرفت مثلا سر من اسراره جي بينك وبينه حكى لك مشكله افرض انت الاخر في المسجد اللي بتربيه وجي قال لك والله انا حصلت كده هوت علاقه بيني وبين واحده او واحد عزم عليه بسجاره وعمل وخلى مشيره طيب انت عرفت سره ما دورك انت كمربي هل تذهب وتقول لوالده تعمل له فضيحه تتصل به وتقول له ده انا حالا مش هصبر تم جاي متصل على طول ودلوقتي الاتصالات سريعة طلع الموبايل من جيبك وتم جاي طق على ابوه وتم جاي مكلمه ابنك بيشرب سجاير ابنك بتعرف على بنات حل انت المشكلة دي مش قادر احلها كده من اولها لا ده مربي كده مربي منفعش مربي فاشل منفعش المربي لابد ان هو ينصت المشكلة كذلك ويحتوي هذا السر ولا يتكلم بهذا السر لأحد وهذه المسألة مهمه جدا اولا لازم الاخ يثق في مربي ويدرك أن المربي لن يبيح بهذا السر لأي أحد إلا لو كان الاستشارة يعني مثلا أنت بتطرح مشكلتك على أخلك في المسجد بيهتم بتربيتك ومتابعتك طرحت عليه مشكلة أسرار عائلية او أسرار شخصية تأكد أن من اداب هذا المربي الا يطلع أحد على هذا السر ابدا إلا لو كان هيطلع متخصص حتى يستشيروا في حل هذه المشكلة لكن يطلع أصدقائك يطلع أقاربك يطلع أهلك في البيت على سرك لا لن يحدث هذا فأنت كشاب كمراهق لابد ان تثق في أن المربي لن يبيح بسرك بل ان سرك محفوظ وهذا يجعلك على أمان انك أنت عارف ان هذا الرجل على ثقة هيكون في بينك وبينه أمان أي مشكلة تطرق هتيجي تحكيها له مباشرة وبالتالي هو يحتفظ بالسر ومش مجرد أن يحتفظ بالسر يعني بيداري عليك لا مش مسألته بيداري عليك أمال إيه اللي بيحصل ده اللي بيحصل إن هو بيعالج المشكلة بيتدرج معك في حل هذه المشكلة حتى نصل إلى حوار ناجح أو إلى يعني نتيجة ناجحة فالاب أو المربي لابد أن يكتم هذا السر كذلك الابن أو الشاب المراهق لابد أن يكون له مربي يرجع إليه يرجع إليه ويستشيره في المعضلات وفي المشكلات وفي الملمات التي تطرا عليه. ولو لاحظنا قصه الراهب والغلام الغلام هذا حكينا القصه قبل ذلك الغلام اختير من ضمن مجموعة كبيرة من الغلمان حتى يكون مساعد للساحر مساعد للكاهن مساعد للساحر اللي هو يكون تحت يد الملك مباشرة الجيل الجديد الجيل الصاعد هو هي دي كوادر السحره عايزين ساحر جديد كادر جديد للساحر طيب اختاروه غلام ذكي وفطن ونبيه وفي مؤهلات التي تسمح له أن يخترق عقول الناس هذا الغلام عندما كان يمر في طريقه إلى الساحر وجد في طريقه راهب يتعبد في صومعته دخل سمع الكلام عجب الكلام بيتكلم عن توحيد الله عز وجل كلام جديد عمره ما سمعه انها لهذا الكون اله واني له مدبر وله خالق وله رازق وإن هذا الكون له لا بد أن يعبد وحده لا شريك له وإن هذا الإله ليس هو الملك ليس هو الملك طبعا الكلام جديد على الغلام المهم الغلام سمع الكلام ومشي راح للساحر ورجع تاني للراهب يروح للساحر ورير الراهب عمال يتعلم أخذ يتعلم علم السحر ويتعلم كذلك علم العقيدة والدين والتوحيد ولكنه كان يتأخر عند الراهب فاذا عاد الى بيته ضربوه واذوه ليه تاخرت كنت فين مش عارف يحلها لو راح للساحر يتاخر لانه بيعدي برضو عن الراهب فكان الساحر ايضا يؤذيه فاشتكى الى من الى الراهب دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان الغلام لما حصل له مشكله لما اصابه هم لما حدثت له ازمه ذهب إلى من، ذهب إلى مربي، ذهب إلى راهب، ذهب إلى من يثق فيه، ذهب إليه وحكى له المشكلة. إن أنا إذا كنت عند اهلي ضربوني وأذوني، ذهبت للساحر ضربوني وأذوني، طيب الراهب حل المشكلة ولا محلش المشكلة؟ حل مشكلة. قال إذا ذهبت إلى أهلك قل حبسني الساحر، وإذا ذهبت إلى الساحر قل حبسني اهلي يعني لما تروح للأهلك تأخرت لي، قل لهم الساحر أخرني. طب لو رحت عند الساحر هقول لك اتأخرت لي قوله اهلي اخروني اذا ارشده الى ان يفعل هذا دوله انا كنت عند فلان, عند فلان ومضى الامر بعد ذلك الغلام في طريقه واثناء تعلمه وجد دبة كبيرة تحجز الناس وتحبسهم وتمنعهم عن المرور الغلام كان مازال حتى الان يريد ان يتبين اي طريقين اسلم طريق الراهب أم طريق الساحر فلما راى الدبة قال اليوم أعلم امر الراهب أحب إلى الله عز وجل أم أمر الساحر فأخذ حجرا من الأرض وقال حجر صغير لا يقتل دبة أخذ حجرا صغيرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة قال بسم الله ورمى الحجرة فوقعت الدبة ماتت وتجاوز الناس مر الناس عبروا الطريق ذي حدث حدث عظيم كبير هذا رد فعل ولذلك الغلام ذهب مباشرة إلى من إلى الراهب مرة ثانية رحل الراهب لما حصل حدث كبير رحل الراهب لما حصلت أزمة رحل الراهب رحل المربي رحل المعلم الذي تعلم منه وحكى له حصل معي كذا وكذا وكذا فقال له أي بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى انظر الى توجيهات المربي واضحه واضحه اي بني انت اليوم افضل مني هذه كرامه اي بني انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى ستبتلى لابد أن هو يوضح له طبيعه الطريق في المستقبل كيف يكون الحال وانك ستبتلى فاذا ابتليت فلا تدل علي بوصي بيقول له لو ابتليت ما تقولش علي هذا الطريق وطبيعته طالما انت اتشهرت في الحق يبقى لابد هي يضيعك عليك لابد انك ممكن تقتل لابد انك ممكن تعتقل لابد ان يحصل لك أي أزمة أنت لابد انك تبتلى ولذلك الراهب قال له وإنك ستبتلى وكأنه شيء ضروري شيء حتمي شيء من طبيعة الطريق قال فإذا ابتليت فلا تدل عليه بنصحه ويرشده واستمرت القصة وفعلا طبض على الغلام ولكنه مع الضغط والتعذيب للتعذيب لمن؟ لجليس الملك دل على الغلام الغلام جه مين اللي علمك مين اللي قدمك مين اللي فهمك الراهب جابوا الراهب وبداوا القتل وقتلوا الراهب وقتلوا جليس الملك واتى الدور على الغلام وكما تعرفون بقيه الفصل المهم الذي نستشهد به في هذا الحدث أن الغلام عاد إلى الراهب في الأزمات والملمات وسمع منه مقاله ونصحه وارشاده ثم عاد عليه مره ثانيه حينما حدث امر عظيم جلل وسمع أيضاً نصحه وتوجيهه وأرشاده إذن، فالمراهق لابد أن يكون له من يرجع إليه لابد أن يكون له مربي يسترشد برأيه لابد أن يكون له صديق حميم يرجع إليه ويسمعه إذ لم يكن هذا الصديق هو الوالد في البيت لو لم كانم موجود في البيت يبقى لازم يكون موجود في مكان تاني ولا أف فالافضل إن المراهق يختار الصديق في المسجد يختار المربي في المسجد لا يختار الصديق من الشارع لا يختار الصديق من المدرسة لا يختار الصديق من الجامعة لأنه ربما لا يستطيع أن ينصحه ولا يرشده وكان العلماء يضعون شروط وضوابط لمسألة الصداقة واختيار الصديقة فكان في اختيار الصديق وصفات الصاحب قال إذا تعرض المرء لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر من قبل تمكنها يعني لو أنت صادفت واحد هذا الصديق بيضيع وقتك وبيضرك وبيبعدك عن الخير أنت تعمل ايه تتلطف كده من أول الطريق تنسح ترجع تفض نفسك منه تخلع نفسك منه من قبل أن يتمكن معك فإن الأمور إذا, تمكنك اذا تمكنت عصرت فإن الأمور إذا تمكنت عصرت يعني لو ان هذا الصديق السيء تمكن من صحبتك واصبح صديق حميم بالنسبه لك ازاي هتخلص منه اي انسان بيقع في مشكلة او يدخل في امر هذا الامر امر سوء ربما لا يستطيع ان يتخلص منه انت يسأل كده اي واحد بيدخن يقولك مش قادر بس عايز ده بطل مش كده اي واحد يقولك انا نفسي بطل بس مش قادر واحد مثلا يصاحب فتياته لكن نفسه بطل بس مش قادر واحد يعمل كذا كذا مش عايز يبطل بس مش قادر أصبح أسير أصبح مسجون أصبح محبوس فالإنسان إذا دخل في الشيء أصبح أسير لهذا الشيء فأنت من الأول اغلق الباب من الأول ابعد عن هذا الصديق الذي يعني يكون فيه الأذى والسوء يقول فإن هذه الأمور إذا تمكنت عصرت إزالته فإن احتاج إلى من يصحبه لو انت احتاجت لصديق ولا بد يعني اكيد أكيد الانسان يحتاج الى صديق في حياته فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا لما تيجي تختار صديق بقى تختار مين ما بقى واحد كده هو لا يفهم شيء في الدين ما عندوش تقوى ما عندوش ورع ما عندوش اخلاق لا بد أن يكون هذا الصديق الصاحب الصالح صالحا دينا يعني يعرف حاجه في الدين طيب اخلاقه حسنه مش هنقول هو عالم ده لسه شاب صغير ولكن يكون مؤدب مهذب عنده قيم عنده مبادئ عنده دين صالحا دينا طقيا ورعا زكيا كثير الخير كثير الخير قليل الشر كثير الخير قليل الشر يعني خيره كثير دائما تجده يدلك على الخير او هو يفعل الخير تجده مثلا مع مصحف جيب ممكن ما يقولكش هات مصحف وقرا لكن هو شايل مصحف جيب ممكن يكون معاه ورقه فيها اذكار الصباح والمساء شيله بجيبه ممكن يكون مثلا هو ماشي كدهوت بيسبح ممكن يكون بيصلي ويحافظ على السنن ده كويس ولا وحش هذا صديق حسن صديق طيب هذا الصديق صديق حسن قال ذكيا كثير الخيل قليل الشر حسن المضاره قليل المجاره يعني صديقك دوت مش دايما بيجاريك الحاجه اللي انت عايزها ينفذها لك ويجاري ما تريد لا لا يجاريك ان نسي يذكره يعني لو انت نسيت يذكرك وإن ذكر اعانه لو انت ذكرت الله عز وجل ذكرت الصيام ذكرت القيام ذكرت تلاوه القرآن يعمل ايه معاك يعينك على هذا الخير ياخد بايديك يقول لك انت ايه هتصوم بكره احنا نصوم بكره مع بعضنا هنسوم الاثنين الجاي هنسوم الخميس الجاي طب ايه رايك نختار يوم نقوم فيه تقول طيب خلاص يوم الاربع تختار أي يوم تقوم فيه تصوم فيه اقول له ايه رايك طب نطلع كده مره نزور المقابر ونطلع نزور المستشفى ونتصدق ونعمل يوم صديق. يقولك ماشي يبقى انت بتعينه على الخير وهو بيعينك على الخير وإن ذكر أعانه وإن احتاج وساك صديقك هذا ان احتاجت وساك ساعدك أعانك وإن دجر صبره يعني لو أنت تنرفزت وتعصبت وتشنكت شوية يعمل معك يهديك ويصبرك الصديق عند الضيق يعني الصديق يبقى يظهر يظهر وتظهر حقيقته عند الضيق عندما يكون عندك شدة ملمة أمر صعب تجد الصديق هنا بيظهر ويبان الصديق عند الضيق وصديقك من صدقك من صدقك صديقك من صدقك لا من صدقك في كل شيء صديقك من صدقك صديقك من صدقك يعني كان صادقا معك وليس من صدقك يعني كل ما تعمل حاجة يقولك أمين صح صح ما بتغلطش لا صديقك من الذي يصدقك يقول لك هذا صواب وهذا خطأ ليس الذي يصدقك تعمل أي حاجة يقول لك أنت كده صح أنت كده تمام لا ليس هذا الصديق. ولكن الصديق الذي يرشدك إلى الخير وفعل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار إذن فالصديق بد أن يكون معينا على الخير دالا على الخير لا يكون معينا على الشر ولا على الباطل. الصداقة أمر عظيم جدا ومهم. والأب إذا أراد أن يتحرر من يعني هذه القيود التي تقيده أي قيود قيود السلطة. إن دائما حس إنه أب ون لازم يطاع طبعا لازم يطاع هذه مسألة انتهينا منها. ان الوالدين لهم البر. يجب علينا أن نبر والدينا وأن نحسن إليهما وأن نطيع والدينا. ولكن لابد أن يترك مجالا للمناقشة هو يطاع. ولكن لا يجعل هذه الطاعة تأتي تعسفا وقهرا ولكن يقنع أبناء بأنهم ينبغي عليهم أن يطيعوا ينبغي عليهم أن يسلكوا هذا الطريق فيقول إن لو أنك صاحبت ابنك فإن الخروج من زي النصح والتوجيه بالأمر إلى زي الصداقة والتواسي وتبادل الخواطر وبناء الجسور جسور الصداقة بينك وبين ابنك لا من أفضل الأشياء التي تقوي العلاقة بينك وبينه. يعني لو أنت خرجت المربي أو الأب لو خرج من إطار إنه يدي تعليمات وتوجيهات وأوامر إلى النصح والإرشاد والتوجيه والأخذ بيده والعبور به إلى طريق السلامة هذا يبني جسور من الثقة بينك وبين المراهق الدكتور سمير عبد الفتاح يقول إن المراهق يحتاج إلى من يتفهم حالته النفسية ويراعي احتياجاته الجسدية ولذا فهو بحاجة إلى صديق ناضج صديق إيه؟ ناضج يتفهم حالة هذا المراهق ويستطيع أن يحل مشاكل هذا المراهق إذا لابد أن الصديق الذي تصادقه يكون صديق ناضج طيب انت لو صادقت واحد زميلك في المدرسة ده صديق ناضج ليس فيه نضج ده نضجه قد نضجك يعني هو في سنك لماذا انت تعتبر أنضج منك لماذا تعتمد رأيه فقط ولا تعتمد رأي من هو أكبر منك مش معنى كده ان احنا مش هنصادق اصدقائنا في المدرسة لا في صداقة, صداقة ولكن صديقك في المدرسة هل ترجع اليه بأسرارك هل تأخذ منه قرارات حياتك لا صديق المدرسة مش تعمل كده ده الصداقة دي هتنمو بعد كده وهتكبر حتى يصبح صديق معك طوال العمر ينصحك وتنصحه ويرشدك وترشده لكن لابد أن يكون لك مربي موجه أو صديق كبير والدك تسمع منه النصائح والإرشادات يقول ولذا فهو بحاجة إلى صديق ناضج يجيب عن تساؤلاته بتفاهم وعطف وصراحة بتفاهم وعطف وصراحة المراهق يحتاج إلى من يجيب على تساؤلاته في تساؤلات عنده كتيره عايز ليجاوب له عليها ممكن تكون التساؤلات دي في أي مجال من مجالات حياته مشكلة واقع فيها وعايز يعرف حلها حلها يجيبه منين؟ من رجل ناضج مش كده؟ عايز يعرف معلومات عن شيء هو لا يعرفه حتى عن ذاته هو هيعرفه منين؟ هيعرفه ممن هو أكبر منه. يقول وصديق يستمع إليه حتى النهاية المراهق يحتاج إلى صديق يستمع إليه حتى النهاية من الصديق يقطعه، ولذلك إذا كنت أنت تقوم بواجب المربي أو أنت الأب في البيت إذا لابد أن تسمع لابنك أو تسمع للمراهق دون مقاطعة أو سخرية أو شك كما يحتاج إلى الأم الصديقة والأب المتفهم الأم كمان لازم تكون صديقة يعني إسكانة الأم تكون صديقة البنتها فما فيش مانع ان الأم كذلك تكون صديقة لابنها وكثيرا ما نجد في هذه الايام ان, إن الابن بيكون صديق لمن؟ لوالدته غالبا غالبا صديق لوالدته لماذا لماذا رب مشغول بالشغل بالشغل بره البيت ايه ثاني امه عندها حنيه عليه شويه يعني ابوه قاسي يعني نص اللي يحتفل بعيد الام هذه الأم بدعه لا يجوز الاحتفال به مين تاني يقول نعم الأمة مخصفة الجناح, الأم, الجناح؟ <تصفيق> دي الام حتى طيبة لماذا يعني هي صبورة وهي ضعيفة وهو عامل راجل فطبعا إيه يعني بيمارس هذا الدور حاس أنه هو راجل وهي مهما كانت أم لكن هي امرأة في الاخر هي امرأة والراجل أقوى من المرأة تصوراته بقى جديدة أن الراجل أقوى من المرأة وده واقع وبالتالي هو بيكلمها وبيخطبها ممكن هي ما تعترضش عليه يعني ممكن يكون هو عايز مصروف ولها هاتي مصروف هو ما قداش يقول له ابوه هات 5 جنيه مثلا مصروف ولا 10 جنيه لكن ممكن يروح يحملج على والدته يقول لها هاتي 10 جنيه مصروف تقول له لا مش مدياك يقول لها هاتي 10 جنيه ويزعع ويعلم سوته وخلاص طب من المحفظة ثم جاء مديا له ايه الفلوس اللي هو عايزها فالأم مش هتصبر الأم ضعيفة قدام تطبناها ومصيبة والمصيبه تيجي توصل لغايه البيت الام توجام دارية والداري وما تعرفش الأب يبقى الاب عايش في كوكب تاني الاب مبقاش في كوكب تاني يبقى الام عارفه ان الولد بيشرب سجاير وماشي مع بنات وقرب يشرب مخدرات وما تقولش لابوه ده ينفع الكلام دوت عشان كده بيقولوا ايه بيقولوا ان الأب بيصرف الأب يصرف ولا يعرف الاب يصرف ولا يعرف يعني عمال شغال برا يجيب قروش ويصرف على البيت يصرف يصرف يصرف يعرف حاجه عن البيت؟ يسرف ولا يعرف والام تداري ولا تداوي الام بتعمل ايه تداري ولا تداوي يعني تداري على ابنها وما تديهوش المشكله تبقى عرفت ان الولا خلاص بيشرب سجاير وتقوم جايه مداريه خايفه لحسن ابوه يضربه خايفه لحسن ابوه يطرده من البيت خايفه لحسن ابوه يقطع عنه المصروف الله طب ما الواد هينحرف ده خلاص بدا يشرب سجاير يعني المرحله الجايه مخدرات المرحله بعدها ادمان المرحله بعدها هيتاجر وبعدين التمثيليه ايه بتداري ليه الام بتداري ولا تداوي النتيجه الأولاد يضيعون ولا يتعلمون هذه نتيجة مباشرة ان الاولاد بيضيعوا مش ممكن يتعلموا الابن الابن انت تنقش في إحساسه ان كان له قيمه او عديم القيمه الأب او المربي بينقش في ابنك اللي هذا الاحساس إن كان الابن ذا له قيمة أو ملوش قيمة لو أنك تصادق ابنك مصادقة حقيقية جادة يدرك أن له قيمة يدرك أن له قيمة تشاركه في أمور البيت مثلا لا تشعر بأنه ضعيف ولا أنه, ما أنه ماذا صغير ولكن تشاركه في امور البيت تأخذ رأيه تأخذ معه قرارا تجعله يأخذ قرار وحده نعم ممكن تساهم معه وتشارك معه في حل مشكلة او في اخذ قرار لكن لا تلزمه ولا تكبره على اخذ قرار وكثيرا ما تحدث مشكلة بعد انتهاء الثانوية العامه تبص تلاقي الابن جاب درجات وجاب دفتر ايه الرغبات وتنقسم الاسره رغبة الام رغبة الاب رغبة الابن يطرح هننفذ رغبة مين والاب ليه رغبة ولي تصور وعايز ابنه أحسن حاجة والأم ده ابني الوحيد وعيز ابناهي بأحسن حاجة والابن ما بيحبش الكيميا والفيزياء والرياضه وهم عايزين يدخلوه هندسه يا طب طيب وبعدين هنروح فين هنعمل ايه هل الابن حوار هل الابن رأي هذه مشكلة هذه مشكلة كبيرة ممكن هنا يتضغط على الابن لازم تدخل كذا، أنت هت... هتفضحنا في وسط العيلة، اشمعنا أنت، والابن ممكن يكون جايب درجات كبيرة، تدخلوا أي كليه لكن هو ليه رغبة أنه يدخل كلية متواضعه أي حاجة، يدخل كلية زراعة، تربية، علوم، كلات المتواضعة المسكينه دي، أخي بالك لكن الأب عايزه يدخل حاجة تاني، عايزه يدخل طب عايزه يدخل مثلا هندسة، طيب اللي هيحصل إيه؟ لو إن الأب له سلطة قاهره خلاص، ماسك الطوابع ولزئها؟ وبعت الدفتر والابن غصب عنه يمشي وراء الدفتر جه تب بقانها يروح بقانها تب القاهرة يروح القاهرة وبعدين سنة اثنين تلاتة كل سنة عمال يسقط عمال يسقط ما هو داخل بنغير رغبته وبالتالي يبدأ من صور العناد يا إبن تدخلتوني تب طب ما طالع من الطب ويفضل لابد في الطب دوت سنة اثنين تلاتة أربعة وهو في سنة واحد وبعدين ينجح يصعب على المعيدين وعلى الدكاتره ينجحوه يوم جاي ياخد سنه ثانيه ياخدها في ثلاث اربع سنين سنه ثالثه ياخدها في تلتة... يعني ياخد حقه ثالث متل في الكليه هو عمل يسقط, يسقط يسقط يسقط وبعدين يحاول يحاول على رغبه الام يتوه المتاهه الاياها دي تاني الام كانت عايزه يدخل الموضوع ده دخل تجاره تاه برضو المتاهه سنه 2 ثلاثة ساقط وبعدين ده خلاص ده على وش جواز ده هيبور كده لازم يتجوز ده هيطلع يحول على كليه تانية يكون زمايله اتخرجهم وخلاصهم واتجوزوا وجابوا عيال وبقوا جداد كمان جد كمان وهو لسه تلميذ يعني في الكليه بسبب رغبه ابوه ورغبه امه احنا بنقوله نعم نحترم رغبات الأب والام ولكن الابن في هذه المرحلة فعلا تكونت لديه رغبة حقيقيه ولا غير حقيقيه لا ربح عقلي يعني هل هو في هذه المرحله نضجو وصل لدرجه انه ممكن ياخد قرار ولا صعب إن ياخد قرار ما هو لو كان طفل صغير في سنه سته ابتدائي ونقوله له طب في مدرسه كذا ولا مدرسه كذا ده عادي لو انا عايز المدرسه اللي هنا لا ممكن اقدم له جنب البيت وخلاص مش فارقه معاه لان هو نضجو ما يجيبش ما يجيبش المستوى ده من لكن الابن لما يوصل لمرحله انه خلص مثلا دراسه ثانويه عامه او دراسه تعادلها اصبح عنده القدره على اخذ قرار انا اقدر امشي كده ولا امشي كده إذا لابد من احترام هذا القرار طيب تخيل لو أنت ما احترمتش هذا القرار وهمشته أنت كده بتنحت في ابنك وبتغرس فيه أنه ليس له قيمة وأنه آلة قاعد يذاكر تدفع أنت فلوس وهو يروح الدروس ويذاكر وينجح يذاكر وينجح في الآخر خدت أنت الدفتر مليته وبعدته وهو راح ورا الدفتر هو آلة كقطعه الشطرنج بتحرك هذا بشخصية سلبية كيف يخدم المجتمع كيف فاخذوا المجتمع بل بالعكس ده هيكون حجر عثرة في طريق ابناء المجتمع هيكون قدوه سيئه لابناء المجتمع لان هو مش راح يمشي في الاتجاه ده لن يسير في هذا الاتجاه ولذلك نقول إذا كان الابناء عندهم شيء من الادراك والوعي فلا بد للاباء يدركوا أن ابنائهم اصبحوا قادرين على التفاهم وانهم يستطيعوا أخذ قرار ثم ما المشكله لو أننا انا لبينا رغبه الابناء عايز يدخل كليه كذا طم يتحمل المسؤوليه انت والله انصح قل له انا شايف ان الكلية دي ما تنسبكش دي كلها علوم فيها كذا وكذا وكذا وكذا بين له عورتها وسوءتها وسيئتها وقل له ومع ذلك القرار ليك عايز تدخلها ادخلها مش عايز تدخلها انت وراحتك ما خلاص هو رجل كبر ونضج واصبح بالغ عاقل بيسأل يوم القيامة زي ما انت بتسأل فانت انصحه وارشده وقول له والله هذا نصحي وارشادي وانت شوف انت ايه تعملين استخير. واستعين بالله عز وجل ويتوكل على الله لما أنت تتاح هذه الأبواب تعلق أمله بالله عز وجل استخير ابدا أفكر ادرس الموضوع طيب نعيد المناقشة الموضوع ده مرة تانية لو كان الحوار ساخن والأم متدخلة والاب متدخل وده متدخل طيب نقطع أي طرف خلاص الأم كفاية خلي رغبة الابن والاب بس ونأجل الحوار لبكرة بعد بكرة نتناقش فيه مرة تانية والموضوع ياخد وقت من المناقشة ثم نترك النتيجة النهائية أو القرار النهائي للابن يأخذ قراره انت عايز تدخل كلية في الآخر بقى بعد ما بيننا لك أو عمك بيين لك وخلق بيين لك وعمتك بينت لك كل واحد عنده تجربة سابقة ألهالك أنت بعد الصخرتك ناوي تدخل فين وسيبه يحط الطوابع يحط الطوابع زي ما يحطها أخذ بالك في صورة اخرى انك أنت تجيب الدوسير بتاعك لإخوانك للمربي بتاعك هو يحط لك الطوابع ويقول لك ودي الدفتر ده تقول أنت مؤدي. لماذا؟ لأنك ربما تكون جندي لخدمة دين الله عز وجل في هذا المكان إذا في هذه الحالة يجب أن تحمل الدفتر وتذهب به وتؤديه وانت ستكون بدور إيجابي في هذا المكان لأنك انت اصلا لماذا خلقت؟ خلقت العبادة ولكن دينك يحتاجك في هذا المكان ربما نحن نحتاج أن يكون في رجل في كلية التجارة مثلا او رجل في كلية هندسة او رجل في كلية زراعة أو رجل في كلية تربية أو رجل في كلية العلوم أو اي كلية إذا لو قلنا لك اذهب هنا خلاص يبقى أكيد الدعوة تحتاج إليك في هذا المكان يبقى أنت راح تخدم ولا راح تتخدم أنت كده لك دور إذا لابد ان تذهب أما حوارك مع والدك فكان مبني على مستقبلك شكله إيه طب لما تتجوز هيقولوا انت إيه خريج إيه معك شهادة إيه وعون الشهاده دلوقتي بتعلق على الحيطه زي بلاويز زي بلاويز الساعات وما وال... لازمة لازمه يعني فاحيانا تكون الاسره حريصه انك انت تبقى حاصل على شهاده اما عشان لما تتجوز اما عشان لما تدخل الجيش يبقى تدخل الجيش تاخد لك سنه تتجوز اهو يبقى اسمك كذا واضح فنقولهم نقولهم ان الابن لابد ان هو يبقى له يعني راي ويبقى له توجه وان الابناء لابد ان هم يتفهموا أن الآباء حريصين عليهم يعني والدك لما يقول لك أنا عايزك تدخل هنا وتعمل كذا وكذا يقولوا وكذا. الله جزاك الله خيرا بس أنا شايف أن أنا مقدرش أعمل هنا مقدرش أمشي هنا حاول انك أنت تقنع مش انك أنت تعترض انك أنت تقول لا ولا أنا مش هعمل حاول انك أنت تبجي برأيك وبقالك برضو صورة من صور الإقناع بينك وبين والدك حتى ينتهي الحوار بإيجابية كما ذكرنا لابد من الدفء الأسري بينك وبين أبنائك حتى تستطيع أن تقترب إليهم وتتحدث إليهم أما إذا لم يتحدث إليك الأبناء فإن هذا يكون إما نتيجة الخوف أو نتيجة يعني الظروف السابقة إن هو قبل كده متعود منك على الإذاء وعلى الضرب بيقول إذا أردت أن تكون مؤثرا في أبنائك إذا أردت أن تكون مؤثرا في أبنائك عايز أنت تبقى لك بسمة تبقى مؤثر في أبنائك هقول لك 3 نقط اول نقطه ان تعرف اسرارهم وما تخفيه عقولهم وقلوبهم لو انت حبيت تبقى مؤثر ويبقى لك فعلا دور في حياته يبقى لازم توصل لاسراره لازم توصل لعقله لازم توصل لقلبه تفتكر هتوصل لقلب ابنك ازاي هتشق وتدخل جواه ولا العمليه دي عايزه حب عايز حب احيانا نجد ان الاباء والابناء كانهم اعداء تبس لقى الابن أكنه بيكره أبوه والأب أكنه حاسس بفطور تجاه ابنه يقول لك كده حاسس الواد دوت كده مش عارف كده ما حب بينه وبينه لماذا؟ هذا فقدان للدفء الأسري لابد ان احنا نفتعل ما يؤدي إلى الحب وإلى الترابط الأسري حتى يستطيع الأبناء أن يعيشوا في هذا الدفء الأسري مما يولد بعد ذلك طاقة هائلة للتعاون على الخير والتعاون على البر وانجاز المهام الصعبه فنقول ان كيف تصل الى هذه القلوب كيف تصل الى هذه العقول لازم الاباء والابناء يكون في بينهم هذا الحوار الدافئ يعني انت مثلا ابعد عن عيد الام وابعد عن الاعياد المبتدعه دي كلها امتى جبت هديه لوالدك اخر مره ايه ده ولا واحد جاب هديه طبعا ازمه مش كده هتقول لك مفيش مناسبه مفيش مناسبة. ما هو اصلا مفيش مناسبات احنا ما غير الفطر ولا ما لكن المناسبه ان انا اقوي اواصل المحبه بيني وبين والدي بيني وبين والدتي إمتى اخر مره جبت هديه لوالدتك حتى لو يا اخي صينيه هريسه اخر مره جبت لها هديه إمتى. ما تقولش مفلس إذا أنت حتى لو جبت لها كارت وكتبت عليه، خلاص. لو جبت لها ورقة بيضة وكتبت لها جواب واديته لها، خلاص. إمتى آخر مرة عملت وصلة عاطفية بينك وبين والدك أو بينك وبين والدتك. كان إمتى الكلام ده؟ ولا ما حصلش أصلاً؟ حصل؟ إمتى؟ من شهر كويس والله هذا، مزيد من البر، فضل. من ست سنين، كويس؟ كويس، ده ممتاز جداً، خلي بالكم، ده واحد يقولك من ست سنين ده ممتاز. ده الباقي ما عملش. يعني ممكن واحد يكون عمره 18 سنة و 20 سنة و ما عملش حاجة. ده ست سنين كويس جدا يعني مإنجاز. تفضل. ايه لما يزعلها. أبا بيعمل مشكلة يوم جاي مصالحها وجاب لها هدية. يعني هدية مسببة. احنا عزين هدية يبقى فيها الحب والألفة. هدى كويسة. إن كنت لما تزعلها يتدخل السرعة عليها. كما أحزنتها تضحكها وتبهجها وتفرحها إنك أنت تجيب لها هدية وتصريحها وتبص على رصها وتبص إيديها وتبص رجليها الحاجات دي جميلة جدا لكن بنقول لك إنت إمتى عملت على حاجة هدفك الأساسي منها إن تدخل الحب على والدتك ووالدك تخيل لو أنت عملت كده أبوك أقول لك إيه ما حصل في إيه الهدية دي ليه وراها إيه إيه طلباتك إيه طلباتك عايز إيه من آخر إنت جايب لهدية بجنيه أكيد عايز ميت جيني وراها وفي بعض الاخوة او بعض الناس كده يعني يقدم هدية بجني وعارف ان هو هياخد قدامها جني وقدامه 3 صفار مثلا يعني او, أو صفرين 100 جني او 1000 جني بس هو عارف ان الهدية دي جر رج احنا عايزين هدية وبقول لك انت لو جدت اقدمها نتيجة الغربة الموجودة وانها ما حصلتش من المدة طويلة الام هتستنكر تقول لك خير الله ما جعله خير في حاجة في حاجة ناوي تقول حاجة عامل مشكلة طب فيه مصيبة قول لي بس في ايه خلاص الهدية مقبوله بس طمنا ريح قلبي مش كده مش مطمنين حاسين ان الموضوع ده ما يجيش كده طب تخيل لو هو بيجي كده ومره هديه في هديه وبعدين مش يقولك بقى هديه كبيره لازم تجيب شيال وراك يشيلها لا هديه متواضعه اي حاجه بسيطه اي حاجه رمزيه تجيب هدية بسيطه تدخل سرور بيها على والدك على والدتك اكيد هيبقى لها بهجه كبيره جدا طب امتى اخر مره بعدت لوالدك رساله على المحمول رساله حلوه مش رسالة تقول له هات معاك كذا وانت جاي <تصفيق> انت ممكن تقول له هات لنا عاشا وانت جاي لا احنا عايزين رسالة رسالة حب رسالة وفاء رسالة رسالة مودة بينك وبين والدك وبينك وبين والدتك وكل البيوت عندها محميل طيب وبعدين عملت امتى الكلام ده امتى اخر مرة ما عندكش مويل ماشي خلاص انت كده معزور ها؟ على العموم تخيل لو حصل يبقى في نوع من التبادل أكيد والدك هيدور في الرسالة بتاعته عشان بعت لك رسالة مش معقول قلت بقى انت الابن كريم وضحيت بالتلاتين قرش ولا خمسة وتلاتين قرش حسب اسكت ببنين ولا فدفون وضحيت وما يضحيش أكيد هيضحي هتبص لي اختار رسالة وبعت بعت لك رسالة بقت رسالة منك ورسالة منه ورسالك منه بقى في رسال بقى في رسال ايه احنا عايزيني الرسال ده الارسال ده شوية شوية هيبقى دافئ لما بقى الاب يرجع من البيت هيبدا يعلق إيه الرسالة الجميله اللي انت بعتها لي ديت ولو هو اللي بعت لك رسالة دي تقول إيه الرسالة الجميلة دي قبل اللي انت بعتها لي ده غزل ده ولا ايه وتبدأ بقى تتكلم معه في حوار هادئ ودافئ وناعم بينك وبين والدك وبينك وبين والدتك مش لازم دايما كل ما تشوف أبوك تتعارك معاه ويتعارك معاك مش لازم كل ما يشوفها ابوك يحدافك بحله ولا بغطا حله مش لازم مش لازم كل يوم المشاكل ديت ليه ما يبقاش في ود ومحبة واولفه ولما يدخل الوالد يبقى في سرور وانبساط وهدوء ليه لما يدخل الوالد بيجري كل واحد يجري على اوضته ويقف على نفسه الباب ليه ليه ليه مش عايز تشوفه اول حاجة اقول لك ذاكرت خلصت الواجبات اللي وراك عارفك طول عمرك كده فاشل مش راح تنجح ادي وش اهو لو نجحت. مش عارف ايه ويفضل يديك العبارات الهدامة او المطفنته او تسمع المفتاح تحط في الباب تقوله لما جعله خير تجري وتمافع نفسك الاوضة وسكتها هتعمل بتذاكر راح تفتح الكتاب وتبدأ تذاكر وتعرأ بقى رجل دحيه من بدري دي ذاكر والعرأ ده متجاري ما تنساش ها؟ والده بينعصب كتير اكيد انت سابع العصبية يعني تخيل كده والدك من زمان كان عصبي لو احنا تتبعنا كده والدك ده عصبي من انت مش والدك انت لوحدك والدك والد ده ولد ده ولد ده يعني هو بيجي كده عصبي لوحده اكيد في حاجه بتعصبه ايه اللي يعصبه ما ايه اللي شيء الموجود في البيت اللي يعصب تفتكر لو قلنا دي فزوره ايه اللي في البيت يعصب ما هو يا انت يا والدتك مش كده لازم حاجه منكم هتعصبه ما هو مش ممكن يدخل في البيت يتعصب لوحده في حاجه يا انت يا الحاجه فلو انت هديت الجو والحاج هات الجو. يبقى كده الأمور هتعدي بهدوء ولطف فإذاً إحنا عايزين نحرس على وجود هذا الجو الأسري الدافئ العاطفي بينك وبين أبنائك إذاً أول نقطة أن تعرف أسرارهم وما تخفيه قلوبهم وعقولهم. وقولنا ده إزاي يتم؟ يتم إنك إنت أستغذوا القلوب دي تغذوا القلوب دي تهادوا تحبوا تهادوا تحبوا تهادو تحبو صور الإهداء كما ذكرنا كثير جدا ومتنوعة وكمان ممكن يحصل مثلا في حياتك الأسرية مع والدك مع والدتك يحصلهم هم أزمات ممكن والدك له مثلا مشكلة في العمل مشكلة عائلية عند خلانك عند اعمامك أنت شارك وخليك واقف وقف رجاله وقف إيجابي تعاون مع والدك في حال المشكلة يحس انك أنت موجود لما يحس انك أنت موجود في الأزمات وموجود في الأشياء ديت يحس بوجودك فيعتبر فعلا انك أنت راجل ويعتمد عليك وتكبر في عينيه وتكبر أنت كذلك في مستقبلك النقطة الثانية أن تكون المستشار لهم في كل كبيرة وصغيرة. إنك أنت تبقى المستشار لأولادك في كل كبيرة وصغيرة. طب إزاي راح تبقى المستشار لأولادك؟ ها إزاي؟ إزاي تبقى المستشار؟ إزاي هتوصلك تبقى مستشار لأبنائك؟ إزاي؟ هي محاضر شرف؟ فاضل؟ ماشي. لو انت شاورته هو شاورك. ها. إزاي تبقى مستشار لأبنائك؟ في؟ هو انت بتاع مشاكل انت عملت مشكلة هو رحلها لا انا عايز الاب ازاي يوصل ان هو مستشار لابنائه التودد لهم ايه تاني فضة الحب المتبادل بين الاب وبين الابن وجود الصداقة الحقيقية بين الاباء والابناء صداقه حقيقية خلت الابن يجعلك مستشاره او لو يحصل عنده مشكلة يعمل ايه؟ يجيلك يحكيلك على طول عارف انك انت لا هتزعق له ولا هتشتمه ولا هتعنفه ولكن بهدوء جدا هتسمع الموضوع وهتبرد دمك شوية وتفضل تسمع تسمع تسمع لغات من السوعب وتبدأ ترد عليه بهدوء تخيل ان اللي بيحكي لك دوت صديقك في العمل هتعمل مع ايه هتقوم تضربه هتشتمه هتكبحه لا هتعمل معاملة هادئة وهتنصحه وترشده وتبقى تفكر معه في الحلول اعمل كده مع ابنك اعمل كده أنت مربي افعل هذا مع أبنائك ومع إخوانك في المسجد خليك كده حنون رفيق بهم حتى تستطيع أن تصل إلى قلوبهم نقطة ثالثة أن يكون لك اليد الطولة في توجيههم وإرشادهم أن يكون لك اليد الطولة في توجيههم وإرشادهم أنك أنت تبقى اكنك انت الموجه الوحيد وانت المرشد الوحيد طبعا الإرشاد كتير التلفزيون بيرشد مش كده المجلات بترشد المدرسه بترشد الجامعة بترشد الأصدقاء بيرشده الاخوه في المسجد بيرشده لكن إحنا عايزين مين تأثيره يكون أقوى لو كان الأب ملتزم يبقى الأب أقوى طب لو الأب مش ملتزم يبقى المسجد أقوى يبقى المربي في المسجد هو الأقوى حيث يكون الإرشاد والتعاون والدفع إلى الأمام يكون هو الأفضل هناك مبادئ للتواصل الجيد مع المراهق من أهم هذه المبادئ المشاركة من اهم هذه المبادئ بينك وبين المراهق المشاركه انك انت تشارك المراهق في الامه وفي احزانه وتشاركه في اعمالك انك انت ايه المانع انت تشارك المراهق في بعض اعمالك احيانا مثلا الوالد ينزل السوق يشتري اي شيء اشتري اي حاجه من اي محل يوم جاي حاطط ابنه في العربيه احد ينزل وهو ينزل يشتري طب ليه ما بعدش واحد منهم يشتري مع انهم كبار ليه ما بعدش واحد منهم يشتري ممكن الابن يسأل. طب ما ليه ما نزلتيش اشتري ده اقول لك اصل انت هيضحك عليك الراجل هيضحك عليك هيخممك هيديك حاجة غالية. مش شرط تشتري مش شرط تشتري انظر ذوقك مش حلو طفش تنقي مش كده اذا العبارات ديت دي بتكون شخصية ولا بتهدم الشخصية؟ بتهدم الشخصية. فين المشاركه اذا لابد ان تشاركوا. ايه الاشكال ان هو ينزل يشتري حاجة ويطلع شكلها وحش قوله رجعها ما احنا هو رجعها رجعها كمان مره رجعها كمان مره ايه المشكله والنهارده البياعين هو راجل بياع متعود انك انت تشتري وترجع تشتري وترجع خمسين مره هو نفسه حد يشتري منه خلاص هيرجع لك عشرين مره لغايه تشتري فيش مشكله فالمانع ايه ان احنا نخلي أبنانا يشتري ومش عاجبنا نرجع يشتري ونرجع حتى يختار الشيء الطيب وانت عشان ما يرجعش كتير اديله الذوق انت عايزه قوله نقي كذا اعمل كذا هات كذا وانزل فاصل انت بقى يبقى انت اديته الجرعه عودتوا على المشاركة الاجتماعية إذا من مبادئ التواصل بينك وبين المراهق أن تشاركوا شاركوا كذلك في أفراحه وبهجاته أحيانا مثلا أنت تروح تتفسح مع إخوانك في المسجد المربي يتفسح مع إخوانه في المسجد طيب هل من الصواب ان هو مثلا ينزل يعوم معهم شوية في البحر ممكن يلعب معهم شوية أي لعبة من الألعاب ولا غلط لا من الصواب أنه هو يتعامل هكذا قليل ينزل يعوم معهم شوية يلعب معهم ح مش بقى ينزل هو يبقى هو يكسح الملعب وياخد الوقت كله لا ده هو ينزل بس خمس دقايق سبع دقايق ويطلع ويسيب لهم اللعب ينزل يعوم معاهم شويه كده هو بس ينشطهم ويطلع مش هو يبقى داخل يعوم ويستجم ويلعب ويستجم ويسيبهم هم اللي يغرق يغرق واللي يتكسر يتعور لا انت مربي عشان تتابع عشان توجه عشان ترشد لكن مفيش مانع انك انت تشاركهم في اللعبه ديت هيلعبوا لعبه شد الحبل مانع الحبل شوي. وأعت وأعت وأعتش وأعطوهم خلاص بيش مشكلة المشاركة نعم تكون موجودة لكن مشاكة أخفيفة حتى لا يذهب وقار المربي كذلك الأب إن منعه هو يشارك أبناءه في بعض الألعاب هذه أيضا من صور المشاركة من مبادئ التواصل بينك وبين المراهقين الحب كما ذكرنا إن الحب هذا لواصر كبير جدا بينك وبين المراهق المراهق لما يشعر أنه بتحبه وفي فعلا الود مودة بينك وبينه تزداد العلاقة ولا تنفصل هذه العلاقة بينك وبينهم مع وجود الحب لابد ان انا ادرك ان المراهق قد يصيب في بعض القرارات وقد يخطئ هل معنى ان هو يخطئ ان حبه يقل او ان انا اكرهه لا طبعا انا عارف ان هو ممكن يخطئ محتمل ان هو يخطئ لقله خبرته ولذلك انا ساتحمل بعض هذه النتائج ولا باس المبدا الثالث الاصغاء انك تسمع له لما يجي يتكلم لا تقاطعه كما ذكرنا قبل ذلك المبدا الرابع التعاطف انك انت تتعاطف مع مشاكله تتعاطف مع ارائه تتعاطف مع مفاهيمه حتى توجه هذه المفاهيم افرض ان هو مثلا حزين ان واحد صاحبه حصلت له حادثه انت تقعد جنبه تضحك ولا تشاركه احزانه شاركه احزانه اذا لابد من المشاركه ولابد من التعاطف معاه حاسس مثلا ان هو حاسس هو مضطهد هو مظلوم عيش معاه ان هو مضطهد هو مظلوم لغايه ما تخرجه من هذا الوضع ومن هذا الإطار المبدا الخامس الامل لا تقطع الامل على المراهق ما تقولوش انك عمرك ما رح تنجح طول عمرك رح تفضل الفاشل انت مش هتيجي خطوه لقدام لا لا تقطع عليه الامل لا تقول له انت مش ممكن تنصلح ليه الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر إذا أنت لا تغلق امامه ابواب الرجاء ولا أبواب التوبة ولا أبواب العودة وافتح له دائما أبواب النجاح وأبواب التقدم للأمام هذه كده مجموعة من هذه الأمور التي تحفز وتدفع إلى حوار بناء بينك وبين المراهق نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكم مشهة الله في الأسبوع القدم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته